بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه النعمة وما عليك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وعما من جاء فيسعى وهو يخشى فأنت عبث لَا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ كُتِبَتْ مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ إِرَامِ لِكَرَرَةٍ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم لا يقض ما أمره بل الإنسان إلى طعامه أن صب من الماء صدق ثم شقنا الأرض شقها أم بنا فيها حفظوا وعندنا وقضى وزيتونا ونخلا وحداج أغلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنهابكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئي إنهم يومئذٍ شأن يغني وجوه يومئذٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذٍ عليها مظهرٌ ترهقها كفرا أولئك هم الكفرة الفجرة